لآن ل ا ق ر م و س ل ل ه أكبر النابلسي م ل للعلوم الاسلاميه د ي ي ن إ ك وإياك نعبد ن ت ع ي ن اهدنا ط ا ل ت م غير المطلوب عليهم و ا ل ض ا ل ي و ق ا موسوعه النابلسي م كتبت للعلوم ا ل ا س ل قريب ق ا م ي ى ي د ر ك ل م ا ل م و ولو ت ك ن ت م في غ ر و ر محمد وإن ت ص ل ه م حسنة يقولوها ب النابلسي و ه م ئ ة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 من عندك بيّة الكلم ن ه م ط ي ر ا ل ذ ي ت ق و ل و ا ل ل ه ج ا ء ه م أمر من ا ل أ أو م ن الله خ و أداعوا ف و ر د إلى ا ل ر س ن ه لعلمه م م الذين ي س ى قليلا فقاتل في س و ع ه ا ل ل ا ب ل س ي للعلوم ا ح ر الاسلاميه ن ي ل نصيب منها ومن ي شفاعه سيئه يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا و إ ذ ا ح ي ت م ب ت ح ي ة فحيوا باحسن منها فحي م س و ع ا ل ا ل ل ه موسوعه النابلسي ل ل ع م الاسلاميه